انا وأنا وأنا, وانا وانا وانا في انتظارك على موجه صوت العرب من القاهرة انا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعة كلمني اقولي لك ذلك وانا في انتظارك في انتظارك في انتظارك اليوم هندس الهواء عبدالله محمود مخرج أنا في انتظارك لهذا اليوم أشرف نوير أسعد بصحبتكم من أمام الميكروفون وهي ممدوح صباح الخير على كل مستمعين مستمعي صوت العرب 106.3 FM وفترة مفتوحة جديدة أولى فتراتنا في هذا الأسبوع لفرق عمل أنا في انتظارك ويوم السبت دائما بنحاول نحن نقدم موضوعات متنوعة مش مرتبطين بخط معين قد ما احنا مرتبطين بلفظ إيجابي فدائما نبحث عن الإيجابية وطبعا شايفين فعاليات معرض الكتاب بتقام اتكلمنا عنه الأسبوع اللي فات لكن هذا المنظور بقى منظور مختلف تماما هو ممنزلت المعرض لكنه مش عن المعرض بشكل مباشر هو عن العلم عن المعرفة عن الحب الى أن نحن نكون نملك هذا العلم وهذه المعرفه لكن من منظور ديني ومشرفنا ومنورنا في الاستوديو النهاردة الشيخ صفوت عبد الحليم احد من النوذ الاوقاف سعد بوجودك معانا النهارده اهلا بيك يعني يمكن معرض الكتاب ده بتبقى يعني ايه وجبه دسمه لمحبي القراءه والاطلاع والمعرفه لكن ال... يعني الناس في الغالب يعني القراءة والشغف الحب العلم وال والمعرفة أعتقد إن في جزء منها يعني يعني من منظوري أنا الشخصي لو كنت غلط صحح لي واجب شرعي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. على سيدنا والسلام لا شك إن العلم هو أساس كل شيء وإن ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه السلام فأول ما بدأ به بعد الخلق العلم. نعم. قال وعلم آدم الأسماء كلها بل إن الله سبحانه وتعالى تحدى الملائكة بما علمه لآدم عليه السلام فأنبئوني بأسماء هؤلاء فالملائك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم قال الله عز وجل يا آدم أنبئهم بأسمائي فالعلم مرتبط بالخلق مرتبط بالوجود والإنسان بدون علم يشعر أنه لا وجود له <تصفيق> <آه> لذلك <تصفيق> القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أول ما نزل منه نزلت سورة إقراء وهي البداية للعلم بداية القراءة لا يكون علم فالقراءة هي أول طريق للعلم إن الإنسان يتعلم بوسائل متعددة منها السماع منها أن يرى بعينه أو يقرأ فأعظمه وأفضلها هو عند الإنسان ما يقرأه مم. لأن العين ربما يخيل إليها مم. والسمع ربما يتقطع أو يختلط عليه بعض الأسماع لكن القراءة نظر, نظر, نظر بأشي لغة يعني آه آه آه آه آه آه يعني لو الإنسان اعتمد على مجرد الرؤية فقط يخيل له بعض الأشياء فتختلط عليه كما يعني في الفوتوشوب أو التقطاعات الفيديو وتجميع وغيره فلو اعتمد على العلم ومجرد الرؤية فقط ربما اختلطت الأمور وتخيلت له بعض الأشياء. مم. لو اعتمد على العلم على مجرد أن يسمع فقط حتى الأسماع ربما يعني تختلط الأسماع يصل حرف للوُضُد. لكن القراءة موثقة ودليل الواقع يرجع إليه في أي وقت من وقع. لذلك كان أول ما نزل إقرأ لما كل اسمع ولم يكن أنظر كان إقرأ بسم ربك الذي خلق. حتى القراءة يعني أول ما نزل إقرأ ولم يكن نزل شيء من القرآن في ذلك الوقت ويقرأ ماذا؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لأقرأ ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ ما لا يعطي شيء يقراه فيه لم يعطيه إيصلاً كتاباً لأقرأ هذا الكتاب ولكن إقرأ نزلت مع أنها أول آية نزلت من القرآن فمن الصعب أن نحصرها في إقراءة القرآن فقط يعني إقرأ القرآن القرآن اللي يكون نزل هي أول سورة نزلت وأول آية نزلت لما ما إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم علمها. بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يتحدث رب الألله في هذه الجزء في هذه الآيات عن العلم بكل مجتملات. فذا كان أول ما نزل اقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل فداء داء الأسير من أسرابه يعلم عشرة من ابناء المسلمين القراءة والكتاب معه. مش القراءة والكتاب بلغة العربية فقط لا ده يؤمن سيدنا زيد تعلم تعلم اللغة السريانية وتعلم سيدنا زيد في 15 يوم فبالتالي العلم والقراءة مرتبطان بوجود الإنسان مم. لذلك شغف القراءه مازال موجود ولكن لا يعني. هو الشغف الشعري مش و... عند الكل هو واخد هو... الشريحه أقل. لا هو نوعيه القراءه اقل بمعنى مم. الإنسان عنده شغف القراءة بمجرد ما يفتح الفيسبوك أول حاجة عملناه يدور على مستوى القراء هو عنده شغف في القراءة لكن يعني هو دي حاجة في جينات الإنسان شغف موجود آه. حب الاستطلاع استطاع الإنسان هو يا بود أني شيء مم. ولكن الاستغناء بشيء عن شيء هو هذا الوقت إند الوقت إن بعض الناس استغنت بالتليفون والإنترنت وااا ويقرأ أنا أشتري كتاب لي وأقرأ ومنه موجود على الإنترنت مجانا كمثال. وما ف... يجدوا على القرطب بي... نسبة لكن مش بي... فبالتالي هو بيقرأ نقاط معينة. آه. لا تسمن ولا تغني من جو. ااا لكن أمة الإسلام أمة السماحة اللي دينها مرواها بالقراءة من أول يوم أول منازل وأول مش إقامة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيه ويعلم أبنائنا أبناء الصحابة. آه. بالتالي. كيف يكون حالها؟ مفروض حالها تكون أحسن الأمم في القراءة. صحيح. تكون أول الأمم باهتمام بالعلم والقراءة وبغيره. ولكن لما تنظر إلى الإحصائيات التي تطلع كل فترة تظهر ان العرب قليل للقراءة وإن الغرب كثير للقراءة. ربما يعود نفسه في خلال الشهر كم كتاب قرأ وفي العام كم كتاب قرأ. فلما نعود إلى التحليلات ما السبب؟ لا بس نعود للتاريخ الأول هلاقي الموضوع كان عكس عكس كده يعني, يعني عكس كده عندما كانت غربة يعني منغمسة في الظلام وفي الجهل أنت أصل. الأصل الأصل أنت الأصل آه. عندك الأصل الأصل أين في الثقافة والحضارة القديمة م -م. لما بنرجع إلى الآثار ونشوف الحضارة الفرعونية كتبوا نعم نحن بنقرأ ونصطفوا حياتهم آه. ازاي فكتب الزيب. أنت التاريخ وأنت الأصل عندما ترجع إلى هذا الطريق أصل قراءة. عندما ترجع إلى العلماء الطب الذين أسهموا في الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية والحضارة بصفة عامة، هم أصل مسلمين ده في سينا وفي الرياضيات الخوارزمي وغيره. دالخوارزمي لوحده ده يعني كلية الطب في العالم كله، في الوحضو العلم الوحضو كله قائم على على على على نظريات الخوارزمي. أصل إليه بالقراءة، حتى باسمه حتى هذه النظريات. وصلوا إلى بالقراءة بالقراءه فانت كنت في الاصل تاريخا وحضاره وكنت في القمة كامرا دينيا وكفعلا اخلاقي من النبي صلى الله عليه وسلم على ومازال عندك التوثيق والكتابة الصحابه كتبوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيلها ودقتها كتابه وتاريخ مم. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مم. القران الكريم الفقهاء كتب شرح الاحاديث كتب التفسير كل هذه الكتب والمؤلفات مم. كنت عندك تراث رهيب وعظيم من المؤلفات نعم في العلم فالمقتضى ان تكون اكثر الأمم قراءة واكثرها اهتماما بها مم. فلما ينظر الى ما يحدث الآن من واقع يراه الإنسان قلة القراءة قلة القراءة لعدة أسباب أولا أنت لا تعرف قيمة القراءة مه. أنت تعرف قيمة العلم لكن قيمة القراءة في حد ذاتها أنت لا تعرفه مه. لكن قيمة العلم لا يجهلها أحد الكل يعرف قيمة العلم مه. لكنك لا تدري أن القراءة هي أول سبيل وأعظم سبيل إلى حصول العلم. مه. تقرا ماذا ليس الان المهم ان تقرا ان تقرا فانت توسع المدارك العلميه عندك المدارك العقليه والمدارك الفكريه والرؤيه للواقع والرؤيه للحاضر والرؤيه للمستقبل تختلف تماما وبمجرد ان تقرا كتاب واحد يعني انا بمنظوري يعني حينما تقرا وعندما تقرا فانت تكون داخل عقل شخص اخر بما فتاخذ كل خبراته وتاخذ ادق ما وصل اليه صحيح كيف تصل إلى هذا عندما تتماعن في القراءة؟ كلما تقرأ حتى إذا كررت الكتاب مرة وفي كل مرة تكتشف أمراً جديدا مه. ربما لم يصل إليها المؤلف ذاته صحيح ربما المؤلف نفس مؤلف الكتاب لم يصل إليه أو رؤية تاين. رؤية أخرى بما أنك جامعت بين رؤيتك أنت وبين رؤية المؤلف مه. لذلك القراءة والأم إن إنك تكون في مخدمة الأم في القراءة هذا الطبيعي <تصفيق> إذا حدث وتراجعت شيئاً لا ود أن تنظر ما السبب أين الخلل لكن أن تكون في المقدمة د أمر طبيعي بما وصلت إليه من أحداث ومن ومن تاريخ ومن حضارة ومن ثقافة فبالتالي أول شيء عندما تنظر إلى القراءة الكتاب <تصفيق> الو <الكتاب؟ تصفيق> الورقية التقليدي هو الأساس. وليس الكتاب الإلكتروني الكتاب الورقي هو الأساس لأنه لا غنى عنه ويعني من تقدم في العلم وطمعنا في الأبحاث يرى أنه لا غنى عن الكتاب مهم. مهما يعني وصل العلم والتقدم والPDF وغيره اقرأ على الكتاب حتى لما يعملوا حاجات على النت متعلقة بالكتب معاناك مش تقرأ نعم. إلا إلكترونيا بيجيبوا شكل المكتبة نعم. نعم. واللي فيها الكتب, فيها الكتب, الكتب. بتاعت هو الكتاب ما فيش غيره لا غنى عنه هو الأساس مم. الأساس الكتاب فالإنسان عندما يقرأ هو في ذلك الوقت يعمق وجوده في الدنيا <تصفيق> ويعلو بنفسه يعني البيت العلم يرفع بيوتا لا اعماد لها والجهل يهدي بيوت العز والكرب <تصفيق> العلم يرفع بيوت لا اعماد لها العلم بيرفع عقل الانسان اصلا قبل ان يرفع البدن فبالتالي العقل هو مهمه الانسان الاساسيه هذا كتاب وكان وكان يا مكان هذه المفردات هامة جدا أننا نوصلها لشبابنا كيف يدركوا أن هذا واجب الديني عندهم نعم الواجب الديني حينما يأتي أمر من الله سبحانه وتعالى الأمر من الله سبحانه وتعالى صريح وهو اقرأ أول أمر نزل من السماء هذا الأمر لا يقل أهمية عند الله سبحانه وتعالى عن سائر سبحانه وتعالى إقامة الصلاة، الكفızرك عن الصيام، ف لا ينضو إلى هذا الأمر على أنه ثانوي، فكما أنت تعظم الصلاة لأن الله أمر بها، وتعظم الصيام لأن الله أمر به، وتعظم العبادات لأن الله أمر بها، لابد أن تعظم الخرَه لأن الله أمر بها. نعم. إقرأ د أمر. أمر فعل أمر. صديق. فعل أمر صحيح. أول مش بسم ربك الذي خلق. م. ثم تبع هذا الأمر الله سبحانه وتعالى. يقص في القرآن الكريم قصص لأمة من سابقة لما حدث معها ليعتبر الإنسان يتبع هذا الأمر الله عز وجل في القرآن الكريم يرفع قيمة العين وأن الله سبحانه وتعالى ربطه بالتقواة والتقوى الله ويعلّمكم من الله الله سبحانه وتعالى الرابط هذا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعلم أصحاب والكتابه وتعلم بعد ذلك التابعين والعلماء اهتموا بالتدوين وبالكتابة ووصلوا إلى أعلى الدرجات واعلى المراتب فبالتالي المؤمن لما ينظر إلى هذا التاريخ وهذا التدرج من الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لازم يقف وقفه أين انا من القراءة أين أنا اذكر ان سبحان الله وتعالى جعل المجرد خلاط حرف من القران الكريم له به حسن من قرئ حرفا من جداول الله فله به حسن والحسنه بعشر امثالها الى 700 اضعاف الى اضعاف كثيره الله يضاعف للميه والله يضاعف للميه يبقى ما بنقولش ا يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم لا اكون ا ل م حرف ولكن ا حرف و ل حرف و م حرف فما بنقولش ا ل م ب 30 حسنه لا مش 30 ممكن تبقى 300 ممكن تبقى مليون ممكن تبقى مليار لا حصرة ولا حد لفضل الله سبحانه وتعالى <تصفح> الله عز وجل عظم أجر قراءة القرآن الكريم ولكن هل قراءة القرآن وحدها فقط هي التي لها أجر قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لها أجر قراءة تاريخ الصحابة والتابعين له أجر قراءة تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وفعاله وأخوانه لها أجر قد لا يختلف تماما بل ربما يزيد لا اذا ارتبط بالقران الكريم لان الغايه واحده عندما تدخل القران الكريم انت تتماعن في قدره العزه جل جلاله تتربى على اخلاق القران تتربى على احكام القران عندما تقرا تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم انت تتربى على اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم انت تتعلم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فبالتالي انت <تصفيق> عندما تترقى في القرآن الكريم تترقى في العلم تترقى في القراءة أنت تترقى عند الله سبحانه وتعالى لا. ولذلك يعني الإنسان عندما يتعبد لا جل على علمه على مصيره <تصفيق> عندما يتعلم على خشية ذلك <تصفيق> القرآن الكريم عندما يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء خشية بمعنى خوف وليس لا خف إلا لا. من يقدر إذا قدر الله حق قدره مم. هنا تحدث الخشيه طب كيف تحدث الخشيه والانسان لا يعرف شيئا عن الله سبحانه وتعالى أو. هو يعرف أن الله اسمه القادر لا. لكن لا يعرف عن تفص تفصيلات هذه القدرة مم. متى يعرف التفصيل؟ عندما يقرأ. عندما يقرأ في الأجهزة العلمي. عندما يقرأ في خلق السماوات. عندما يقرأ في علم الفلك. عندما يقرأ في علم الطب. عندما يقرأ في خلق الإنسان. مم. عندما يقرأ. لما كل أجهزة ده لوحده ومجال يعني في غاية الإمتع. عايزيني بقى نخصص له حلقة. مهو. كل يعني يدر العلم علم بشكل مباشر يعني. اذن عندما يقرأ الكود معاك برضه يجيب معاك يعني دكتور علمي يعني حد متخصص في المجال ده عشان تربط المساله ببعضها ببعض فبالتالي عندما يترقى الانسان اذا ما يقول الحق سبحانه وتعالى مادحا العلماء الذين وصلوا الى العلم بالقراء انما يخشى الله من عبادي العلماء فبالتالي الانسان يسال نفسه ماذا اعرف عن خلق الله سبحانه وتعالى هناك ايه في القران الكريم يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويل ثم ويل ثم ويل لمن يرسول الله لمن لاكها بين فكيه ولم يتفكر فيها مم. لاكها يعني أشبه بمصدر علىك اللبان كررها كثيرا آه. لكن لم تمر على عقله فكر فيها الموضوع مش مجرد قليلا تمعا الصحابة حجموا ما هذه الآية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في سورة آل عمران الحق جل جلاله يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأولي العقول لأولي الألباب هنا مش يعني مش لكل الناس مع عند الخلق انتفع بسمات انتفع كل الناس صحيح. والأرض انتفع بها كل الناس ولكن الله قصد الآية المقصود بها من لآيات لأولي الألباب منهم لأولي العقول قول العقول إن سنجلس على نفس غضون عائل يوزن بلد أو إننا لا أحد شيء فكر تفكيري لا قل الرب الرحم قل عنهم من الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والارض في خلق السماوات والارض دنيا مش دين لما يؤمنون بالله في خلق, خلق السماوات والارض, والأرض. يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكرنا الله. انت يقول الانسان الجمله دي بخشوع عندما يعلم عندما يقرا ان السماء هذه الذي نراها السماوات سبع سماوات طباخه <تصفيق> فلما يقرأ في كتب العلم ما يثبت أنهم سبعة أو يثبت الغلاف الجوي في ماذا أو يثبت المجرات أو يثبت أو يثبت هو يقول بلسان الحياة <تصفيق> العلم يمكن في بعض الحاجات لسة العلم ما اكتشافه بعد أقرأ من المأفر وعمل سنة يقول الإنسان ربنا ما خلقت السماوات بغير عمد نراها باطلا <تصفيق> ربنا ما خلقت الشمس التي نراها بحراتها وقوتها باطلا متى يقولها بصدق إذا علم قيمة الشمس لا. إذا قرأ عن خلق الشمس وعن مقدار حرارتها وعن مسافة بيننا وبينها وعن وعن, وعن, وعن حجمها إنسان يقرأ هذا يقول هو هيدل في الوقت أن من التطبق الرهيب من النظر الكلمية وبين كلام إذا نظر إنسان إلى السماء ولا يعرف عنها شيئا لن يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك آه آه. هو يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان اذا علم مم. إذا علم قيمه هذا الخلق وقدره الله سبحانه وتعالى مم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك التفكر يكون ماذا يكون عن علم والعلم عن قراءه لذلك الانسان ماذا تقرا العلماء لم يجوا فسروا اقرا باسم ربك الذي خلق مم. الله لم يحدد لنبيه صلى الله عليه وسلم مم. ولا للامه من بعده مم. مم. ما هي ماهيه القراءه الموضوع الذي سيروح وانما اقرا اذا كما قالوا ايه اقرا بربك اي اقرا كل ما يوصلك الى الله سبحانه وتعالى سبحان الله اقرا في اي مجال بحيث انك تنقل الى قدره الله سبحانه وتعالى فااقرا في خلق الانسان هو ده طريق الى الله انك ولذلك الانسان عند الصحابه نفسهم تنوعوا في قراءاتهم مش كل واحد في مجال معين لا التنوع في القراءة أنا هويتي أقرأ من أقرأ كتب الرياضيات أقرأ كتب الفيزياء أقرأ كتب الكيمياء هويتي أقرأ التاريخ والقصص كل واحد له وتهو الصحابة الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قسم حتى في القراءة والعلم كل أعلم أمتي بالحلال والحرام يكون من زيد بن سABLE أقرأ أمتي ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر كل واحد بما يتقنه من العلم يعني ذلك تخصص تخصص نعم تخصص تخصص بناء على ماذا؟ بناء على ما هواه وعناء ما وصل إليه مفهوم أن هذا مجال أحسن فيه كذلك الإنسان عندما يضع لنفسه جدولا للقراءة تقرأ ماذا؟ <متحدث> انظر إلى نفسك أولا ماذا تحب من المجالات؟ آه. أنا أحب مجال التاريخ أنا أحب مجال القصص مشكلة عند الأجيال شبابنا الجمال أنهم مش عارفون أنهم عايزين إيه أو بيحبوا إيه بالضبط الأسوأ أمر لا بد منه. أن الإنسان يخت يتخذ لنفسه قدوة يقتدي بها. الأسوأ إذا أحسن الإنسان اختيار قدوته وأسويته ضبط عند نفسه مسألة الهوى. ضبط مسألة الهوى ليه؟ مم. لأن الهوى متقلب يتقلب شيئا فشيء. لا. اليوم أهو هذا المجال اليوم أهو هذا المجال وما ما الذي دفعني إلى اختيار هذا وإختيار هذا؟ شوف تحاد ما بع. بنظر إلى هذا النجاح كله في المجلة نجاح كله في هذا المجل نجاح كله في هذا المجال تعددت أدم المجالات كنها إذا الذي دفع الغاية من هذا المجال أن, أن أكون ناجح في الدنيا أن أكون مم. على علم أن أكون على دراية كلي شخصيتي فبالتالي لابد أن أحدد القدوة والأسوة اخيار القدوة والأسوة لابد أن يرجع إلى ماذا مم. توافق المهارات يعني إنسان يعني وصل به الحال من ضعيف النظر نعم وبالتالي يريد أن يكون من أمر راعي الكرة قدوة بمحمد صلى في التناسق في المهارات آه. هو الآن يهوى واختار قدوة ولكن ليست في مجالك آه. أن تختار القدوة التي تتناسب مع قدراتك ومهاراتك لذا لتصل بها بهذه القدرات والمهارات إلى ما تريد مم. فبالتالي التوافق الإنسان جو حلو أول يعني بقى النقطة المهمة اللي حرك الشرطة هي اختيار القدوة في المجال الذي يناسبني واللي ممكن أكون أكثر إبداعا فيه أو عندي قدرات تؤهلني لذلك إذن أخطر القدوة التي تتناسب مع قدراتي ومهاراتي ومع الإمكانيات المتاحة بيني. مم. أربطها بماذا القراءة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مم. كان يأمر التجار في المدينة أن يتعلموا أحكام المعاملات مم. كان يفرض عليهم أن يذهبوا إلى دوس العلم ويتقرأوا أحكام المعاملات لماذا؟ سيستعملها. آه. علينا أن نراجع أنفسنا. كل إنسان يريد أن يتزوج. الزواج هو عدم في نظره. أكمل وشطرديني. لكن السؤال ماذا تعرف عنه؟ آه. أنت تسمع. مم. هل قرأت كتابا عنه؟ مم. هنا لو أردت أحكام الزواج مالية أحكا. قبل أن تبدأ. آه. الزواج أمر ديني. اجتماعي اقتصادي اها تكون في كل امر امر ديني الله امر به ونتعبد به لله عز وجل نعم ونبتغي به الجنه فبالتالي لا بد ان تقرا عن الزواج في المسائل الدينيه احكام الزواج في الدين ماذا فتقرا امر اجتماعي لانه مرتبط بالمجتمع أسرة يقوم عليها مجتمع بأكمله علاقات بين عائلتك أنت وعائلة زوجتك بينك أنت وبينها وبين زوجتك وعائلتك وبين نفسك وعائلة زوجتك م -م. ترابط بين المجتمع كله وأصله هذه الأسرة الصغيره م -م. ماذا تعرف عن هذا الترابط م -م. إذن لا بد أن تقرأ عن النظام الاجتماعي في الزواج. نظام اقتصادي أنت مسؤول عن نفق عن هذا البيت وعن كذا لا فتدبل لا أمورك لا أنت تسمع وتبرى إذن لابد أن تقرأ إذن هذا المجال الذي يحدده الإنسان هذا في كمثال واحد كذلك أمثلة أخرى كثيرة أنت ستكون في مهنة ماذا لابد أن تقرأ عن قانونها ومعاملاتها وكذا لتتقنها لتتقدم وتتبرع فيها هذا أصل من أصول الدين سيدنا عمر لما علم التجار المبيعات والمعاملات والحلال ونوعي البيوع واحكامها عشان ينضبط حال المجتمع بسبب اليه ورايه بنونا طبعا الشيخ دكتور صفوت عبد الحليم اسمح لي ان نستقبل نازل تليفون الو علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت يا شيخ مهاب امام بورسعيد ازيك يا مهاب الحمد لله يا استاذ نوال اهلا بيكي يا فوزيه الشيخ وأنا احييكوا على البرنامج واشكركوا جدا على الكلمات الجميلة في البناوي ربنا يخليك يا رب كل قلبي كده حريكم طيبين واجله البرنامج البناوي المستمعين ربنا يخليك شكرا ليكي يا من شكرا ليكي نحن بس نتسلم ففضلتك لو سمحت ففضل حقفتك انت بتتكلم عن صراحة الكرآن وقلها سبحانه وتعالى وذكرها بسم الله الرحمن الرحمن, الرحمن الرحيم اكرر بسم ربك لذلك خلقاء خلقاء انساء لمنعلك نعم طبعا هي من اكرارة الكتاب الكرآن وانت احنا سبعت الناس ياخذ دهال في ايده اللي هو النيت في ايده هو رايح يتسلم في الجامعة ويقول لها كان بصرا من الكجال بالله طبعا بنشتغل على كتاب الكتاب القران الكريم نعم وطبعا القران الكريم ده لا يعلى على اقراؤه لما الواحد بيعمله كتاب بيبقى جميل لما الواحد يكتب المصحف بيبقى, بيبقى ما يستغناش عنه ليه متعته طبعا وده بيبقى نور من صلب صح صحيح ده حاجه جميله يعني ليه احنا انما انا من امتى كل واحد ماشي من الناس يقول ان بطلع من عن طريق وهو في الجامع واحد واحد يصلي اه هل من امتى نحن احنا يبقى في ايدنا الاجهزه ديه اللي فيها عن الكتاب لا هي فيها عن كتاب الله سبحانه وتعالى ما هو برضه كتاب الله طيب خلاص أنا انا انا هخلي الشيك استفوتي جو حاضر شكرا ليك يا من شكرا ليك شكرا ليك. شكر ليك يعني دلوقتي هو القصة دي أنا شخصيا ساعات بقرا من من الموبايل و... يعني ما هو من القرآن نعم ده دفاع للسؤال ل... ل... هو هل يعني الإنسان يقرأ من التلفون ما الذي يدفعه ان يقرأ من التلفون؟ إما إنه مستسهل تلفون سريع أو إنه هو قد زي لا يملك من الكتاب. ما هو آآ آآ في فيش بيت مسلم ما فوش قر قرآن فيش بيت ما زي أن القرآن ولا هناك علوم مرتبطة بالقرآن الكريم. كل العلوم من القرآن الكريم. اللي هيبقى خليه معام بايل يرى منه مصحف يرى منه من القراءة لاست المصحف واحدة ونحن كل العلوم تخدم القرآن الكريم عندما اقرأ في مجال الطب ومجال الخالق ونهجز انا بخدم القرآن الكريم لان لا بد استشهد آيات القرآن الكريم بخالقة نسمى النطفات مع علاقات محمودغة وهكذا فبالتالي المصحف امر يسير انه يقرأ من المصحف في المنزل او ان هو يقرأ من التليفون سواء يصير في الشارع يمسك المصحف المصحف معرض من منه معرض هنا معرض لل، فبالتالي هو مسكي التليفون اي صار لي ان هو بيقرأ من التليفون فلا حرج من هذا ولكن هو ال... هو, لو ال... هو العلم المعمول لخدمة البشرية والموبايل جزء. من جزء استعماله في القراءة أمر جيد نعم. ولكن لا ضرر ولا ضرر لكن هناك ضرر على العين فلسان لا يقصر قريب جدا من العين والأشعة تأخذ العين فبالتالي يعني الإنسان محتاج أنه هو يضع لنفسه البرنامج أولا لابد أن تقرأ ثانيا أن تحدد ماذا ستقرأ فالإنسان لابد أن يعني يدفع نفسه إلى القراءة دفعا فأنا أريد أن أتزوج أدفع نفسي للقراءة في ما, ما يخص الزواج من ناحية الدينية ونحية الاجتماعية ونحية الإقصادية أنا سأعمل في في وظيفة ما فبالتالي أقرأ كل ما يدور عنها عن تاريخها وعن بدايتها ونشأتها وعن تقدم الترقي بها وعن قوانينها وعن أحكامها فبالتالي أدفع نفسي للقراءة حينما أربطها بعمل أربطها بحالة أنا عليها فبالتالي إذا أربطت هذه القراءة بهذا العمل ساقرأ لكن اذا نظرت الى ان القراءه من ثانوي اي يعني عندما احتاج الى القراءه ساقرا لن تحتاج لانك فصلت القراءه عن حياتك القراءه هي الحياه فبالتالي لا بد ان تعيد القراءه الى نصابها الحقيقي وجودك يعني انك تقرا فبالتالي اربط هذا بهذا ان تقرا لا بد ان تعلم أنك وأنت أضع جدول الإقراء إلا امتدت سببا للقراء وفي سبب قدامي أن أنا أخرى أنا قرأت خطب نحن ساعات أنا بيشوف الأجانب بيشوف بيسافر مدن سحلية سياحية يعني سواء شرم أو الغرداء أو مرسع الأماكن دي ناس جاي تفسح لجانب الأوروبيين جايين تفسحوا يعني مش وقت مم. خالص أول حاجة بيعمله الصبح هو وقعت على البول اللي هو البسين نوابي ومفاتح الكتاب واحد يقرأ في الشمس متعته يعني هو بيجد في هذا متعة ما إذا يعني إحنا بقى هنروح بقى وننزل ب الحمام السباحة ونروح البحر ونتفسح ونبسط ويقولك يا عمام وإحنا هنقرأ ليه تبقى تحاجين نبسط لما هو أول حاجة بيعملها الصمح يعني في مجتمعاتنا ده ما أنتو ده أن تقدم هدية لإنسان يعني بترحس وتتفنن في الهدايا وأن انا أجيب له موبايل أجيب له وكذا وحب الفقر وتبدأ في الهدايا يعني لما كنت في المركز الإسلامي مم. رأيت يعني أعظم متحدة. هدية نعم أعظم هدية هي كتاب. آه يعني ما ده كده بتقدره يعني. هديت إليه كتابا يأتينا، كان يأتي الزوار ينظر للمكان كانوا من انواع يتعلم يعرف حب استطلاع. هو عايز قال هدية مم. إذا قدمت له كتابا فأنت أهديته له معروفا كبيرا جدا اه انت قدرت علم عقله و اديته الكتاب انت اه مجتمعات الشرقيه غير كده خالص اللي هو في الواحد طب تديني يا عم تجيب لي كتاب سين من الناس آه. آه. عنده مناسبة وبعدين تروح تدي له كتاب ايه عم احنا في فرح لا اه واحد بيتجوز وتروح تدي له كتاب الكتاب ايه عم عم بوكيه ورد احسن وبالتالي هو ينظر الى ماذا انما يعرف الإنسان قيمة القراءة يعرف قيمة الكتاب م. الذي يعرف قيمة القراءة وقيمة العلم يعرف قيمة الكتاب وعلى حسب أولوياتنا يا حمايا المعلم فبالتالي الإنسان لما يضع لنفسه برنامج تقرأ ماذا حصر الإنسان نفسه في مجال معين م. هذا هو الخطأ إنسان حصر نفسه في مجال معين يقرأ هذا المجال فقط فبالتالي عندما ذلك مميزات معرض الكتاب إنما تذهب إليه كل المجالات مفتوحة، مم. كل مجال له. انت تزداد الماركتة يا مولانا. نعم نعم نعم. مجالات عظيمة. لما تحكي لنا تجربتك كذا. كشخص عادي خالص راح زار المعرض بون. التعليق الأولي عندنا على ألسنة الناس جميعا. ااا إن الأسعار عليه. عليه قولي. وده أمر طبيعي مع التغيرات ومع الأحداث. لكن السؤال أنت ماذا تريد؟ آه. أنا ذهبت مع الكتاب أشتري مجلد مكون من 24 يعني مجموعة مكون من 24 مجلد أو 12 مجلد يفوق الألف مم. تحتاجه في ماذا مم. هذا يحتاجه إنسان أسوولي أنت تحتاج إلى غلاف لا يتعدى 50 جنيه أو ثلاثين جنيه أو 40 جنيه فاذا لا تنظر في في تحب تجيب الكتب تزين بها المكتب. مكتبة يعني عندي يعني مكتبة, يعني. مكتبة ما ظهر هذا يعرف قيمة الكتب ويعرف يعرف قيمة الكتاب، لأن عندما أزور إنسان، إنه لا يمارس القراءة، هو يتابعها، يتابعها بيها، إنه عنده إن مكتبة مالية داخل مكتبه، عندي مكتبة عظيمة وفخر في أمهات الكتب، نا. ولكن نا. ماذا؟ مم. السؤال الأهم قيمة المرء قيمة ما يدركه، لا ما يملكه، مم. أنت تدرك مثلاً تقرأت كم كتاباً، فبالتالي أنا ذهبت ذهبت إلى مجالات متعددة. فا مجال كمان مجال الحديث الذي لا غنى عنه للتنمية البشرية مجال لا غنى عنه لأي موظف لأي تاجر لأي شاب في مبتدع حياته لابد أن يقرأ لأن هذا العلم هو يحدد لك مدارج حياتك بعد ذلك فبالتالي ما أنظر إلى هذه الكتب في متناول اليد إنما الإنسان ينظر المعرض منظم بصورة عجيبة جدا جدا لا. حصره على الكتب أمر جميل جدا جدا المعرض كتاب يتناسب وبعدين القاعات متعددة وكل مجال متقارب م. وليس محدد يعني مجالات متقاربة آه. متناسبة مع بعضها جميل أول عشان اللي بيت تأويل مجالت لي نعم وعندنا فب... نعم بحيث إن أنا, أنا رجل تخصص شرعي فبالتالي عندما أنا ذهب أذهب إلى المكتبات الشرعية م. فلو وضع المجال في مكتبات شرعية فأدخل عن مهات الكتب لا ألقى نظرة على المجالات الثقافية الأخرى كما مجال الطفل والنشأة وكذلك مجالات عندما توضع مجالات لأن عندما يحتاج رجل الدين الذي يبحث في العلوم الشرعية لا بد ولا غين له عن العلوم الاجتماعية لأنه يقود مجتمع صح. فبالتالي لا بد يكون على دراية بعلوم اجتماعية أخرى النفس وغادي فبالتالي وطع المجالات كان ترتيب دقيق فالإنسان عندما يذهب إلى المجال ثقافات مختلفة المطار اجنحه السعوديه اجنحه الكويت اجنحه الاردن عمان ليبيا فتضوي الى ثقافات اخرى كل جناح بيهتم بماذا بما وصل ما وصل اليه من ثقافه وعلم يعرضه اذا ليست القصه حسب الكتاب فقط وانما هو علم وثقافه علم وثقافه واطلاع تطلع على كل محاور حتى ولو خرجت ولا اشتري كتابا واحدا لو خرجت انا ساعات مثلا انا في قرأت عناوين الكتب أنا بتستهوي بتكلم بشكل شخصي يعني قرأت عناوين الكتب عندي بتمثل إضافة. لا هذا ان العنوان عنوان الكتاب جزء لا ونسبة مئوية من العلم بالكتاب. صحيح. نسبة مئوية من العلم بالكتاب لأن العنوان يدل على ما في داخله. فاذا قرأت العنوان وحافظته وعرفت العنوان انت عرفت جزء مما في داخل الكتاب. <تصفيق> أنت كونت رؤية حول هذا الكتاب وحول هذا المؤلف مم. فبالتالي الإنسان عندما يذهب إلى هذا المكان ولو خرج ولو لم يشتري كتاباً واحداً وإنما على الأقل خرج وهو أضاف إلى ثقافته ثقافات أخرى لا. أضاف إلى معرفته معرفات أخرى مم. فبالتالي الكتاب موجود طوال العام والمكتبات مفتوحة طوال العام مم. المكتبات مفتوحة طوال الوقت ولا تغلق أبوابها. بس هو بقى لكن اجتماع كل هذه لا. دور المعرفة ودور النشر في مكان واحد رقم واحد لكل من لمن يتقن القراءة. فيبحث عن كل جديد. فيعرف أن دور نشرة تنافس لإخراج منشوراتها في هذا المعرض. وبالتالي يأخذ كل جديد. اه. يبحث عن الجديد مه. واحد يحقر لا يبحث عن الجديد مه. وإن يبحث عن كتب قديمة ربما نفذت من منافذ البيع مه. فكل مكتبة فبدل من أن يطوف على المكتبات واحدة تلو الأخرى كلام مجمع مكان واحد. مكان واحد إذن هو ينفع من, ينفع من يبحث عن كل جديد مه. سيرى كل جديد يبحث عن من يبحث عن من دثر من الكتب وما يعني ترامت إليه الأيام والسنين مه. ينفع من الانسان يحب الاستطلاع يعني انا لما اسافر الى دول مختلفه في اذا ذهبت الى معرض الكتاب رايت ثقافه هي الدول دي قلت لك ان هو جاءك لتعرض ثقافاتها لتعرض ما عندها من حضاره ومن ثقافه فيما يخص مجال واحد مش كل المجالات لان الحضاره لها مجالات متعدده المجال الثقافه فقط يعني في معرض الكتاب هي تعرض ثقافتها في المعارف وما وصلت اليه تعرض عقولها تعرض الى مؤلفاتها عندما تنظر إلى مثلاً إلى جناح الأردن فتنظر إلى معظم المؤلفات تدور ماذا عن التنمية البشرية وإدارة العقول وأكاديمية الإدارة وغيرها كتب البلد دي بيفكر تعرف ثقافة هذا البلد دي بتفكر إزاي عندما تذهب إلى جناح السعودية وتنظر إلى شرحهم لمسألة مناسك الحج والعمرة أنت تعرف ثقافة هذا المجتمع عندما تذهب إلى جناح الدول يعني يعني روبيا وغيرها فتظهر القصص وإلى الكتيبات التي literature that happened in science and other things, you know what is happening in this society. So if you came out of this place and didn't find it alone, you added to your life, a country that did not come اِنَّ خَلْقُون سَمْ لَيْسَ الْجَهُولُ كَمَنْ عَلِمِ اقْرَأْ بِأَوَّلِ آيَةٍ نَزَلَ الْكِتَابُ مُحْتَكَمْ وَاللَّهُ عَلَّمَ خَلْقَهُ وَاللَّهُ أَبْسَنَا بِالْقَلَمِ اقْرَأْ بِأَوَّلِ آيَةٍ نَزَلَ الْكِتَابُ مُحْتَكَمْ أنتوا سفطلنا المارد عايزي أنا عايز أفتقدك أنت الشخصية كمواطن راح زار المارد أوي أنت أكيد راح المارد لما كان في أرض المعارض في مدينة مصر مم. الأمر اختلف لما بقى في أرض المعارض بقى اللي في التجمع الجديدة يعني مركز مصر المعارد والمؤتمرات نعم نعم لا. لا. لا. لا الفرق بين وواضح الفرق بين واضح في المكان ووضوصميات المكان المكان الأول كان مفتوح معرض للأتربة وال في في الكثير من الخيام في يعني في بعض المكتبات في أماكن مغلقة وكان في مكتبات تكون أمام الأبواب يعني خيمة وأضع الكتب فكان بعض الكتب توضع على الأرض يعني بعض المكتبات إنما التنظيم هذا العام جيد جدا بمعنى المكان مغلق المكان يعني, يعني تناسب مع قيمة الكتاب ومع القراءة طبعا بالنسبة للتهوية يعني أنت كيف تعمل جيد فبالتالي أنت تضع الجو المناسب للإنسان يعني أنت وضعته في يعني في القمة من رفاهية عشان خاطر بس إنه ينظر إلى كتاب ويقرأ ب بشيء مريحية <تصفيق> مريحية آه يعني أنت يع... كنت لازم تعرف ب... معرض الكتاب ده وحصلت شئته ومجهد وتم أشويه يعني عرفة مسائل دورات المياه لا لا, لا غنى عنها يعني آه. فهو نظمة ومعدة ومقسمة يعني رجال ونساء والتنظيم الجيد تتحمل التمل الكبير من الناس المذب المفارقة زرته مجموعة من المشايخ ومجموعة من أصدقان الأعزاء فكان م. الانطباع الأول الأولي نعم هذا معرض يتناسب مع قيمه الكتاب ويتناسب مع مكانه مصر في العلم والعلماء صحيح وبالاخص انه ليس معرضا محليا وهذا يعني ده معرض دولي انت تستضيف دول العالم لتعرض ثقافتها صحيح فبالتالي عندما ترى المكان يتناسب معه يتناسب مع ك مكانه كمثل هذا. ويستوعب عدد أكبر من. التقسيم. التقسيم لأنه. مختلف تماما عن آخر. أنت م. تدخل المكتبات تنظر أعلى في كل مكان يعني الرؤية واضحة. لا تسد. لا لا تحتاج أن تسد عن عنوان مكتبة معينة. تمين. نشر عندما ندقق وتدخل في القاعة مرتفعة ببناء مرتفع. م. ففي أعلى القاعة بيظهر لك يعني لوحات ااا باللون دار كذا ودار كذا ودار كذا. فأنت تنظر إليها وتذهب إلى الممر تقف امامها فلا لا تحتاج اندسة عن دار معينة بعينها بالعكس انت تقف فترى القاعة بحجمها المكتسب فالتنظيم الجيد للمكتبات والتقارب ما بين المكتبة والاخرى فانت تغطف بين احد عشر مكتبة في دقيقة واحدة انت تنتقل من مكان الى اخرى تغطف خمس دقائق مكتبة أخرى آه. فبالتالي تيسير التنقل ما, ما بين القاعات قاعدة. كان فيه مشكلة وضع صالة ما بين كل قاعة وأخرى آه. آه يعني برضو كانوا نوع الفاصل مثلا إذن القاعات لا يصلها واحد فقط فتأخذ من هذه إلى هذه لنماء كنوع من أنواع التنظيم الجيد يعني يشرف يشرف طيب يعني في إيسالة مثلا في عجوطة أخرى أو في عجوطة تانية مجالات مختلفة طبعا. مجالات مختلفة م -م. مجالات متقاربة ولذلك لو نظرنا وضع من ضمن التنظيم الجيد أنه وضع مجالات متقاربة مع المجال الواحد ال بحيث أنك تبحث عن هذا مجال تطبي مثلا وعلمي بحث هتلاقي مجال ديني م -م. مجال سياسي مجال اقتصادي طيب الناس كيف من المكان بوعده البعد موسيقى للمساطة متاحة كوتوبيسيات على أول الطريق تأخذك إلى المدخل مم. فبالتالي المكان ولو ذهب بصيرتك هتبقى في مشكلة لأماكن مع أي صرها ده كده أسر ده كده أجمل وأجمل <تصفيق> مع أي صر الطريق وهو ما ليس بالالجراج يعني البركن يعني المكان مفتوح يعني ما شاء الله وبالتالي تيسير بالغ السير لكن يتناسب مع الدولي كلمه دولي كلمه دولي لها معنى التاكيد يعني احنا سعد احنا سعداء ان اصبح المكان بيستضيف احداث كبيره وطليق فعلا بسمعه مصر زي ما حضرتك قلت كما أن كرام بقدر بقول صلّي الله بيكو لآخر وقتينا فترة مفتوحة في انتظارك على موقع صفراء بنيو ستة. فصل تهتم بكل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور صفراء عبد الحليم أحد الأعمامات الأوقاف وودك مع النار. شكرا لك خالد. طريق عمل أنا في بزارك هذا اليوم أشرف نوير الإخراج الله محمود هندسة الهواء وأسعدت بصحباتكم من أمام ميكروفون مهمم دو حدوتكم دائما ودامة مصر ولطن العربي في أمان الله